شبكة إنشادكم العالمية تقدم <متصفيق> <متصفيق> شدين شرع الأمل سيري السفينة نورك يا غزك تمل بالحب لا جيل. مدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد مدينا على طول المد ما يمنعنا عنك حد كلنا حصارك يشتب تبقى امواجك شدينا امواجك شدينا ينتجمعنا بين عيون صغارك كل احرار العالم معانا حصار من كل الدنيا يتجمعنا بين كل احرار العالم معانا وبنكسر حصار خليه الطاغيه يسمعنا ننتف من حقك يا غزه عيشي زي اي شريان الحياة جينالك وعلينا متهوني رح نمسح دمعات اطفالك بالإيد الحنوني شريان الحياة جينالك علينا متهوني رح نمسح دمعات اطفالك بالإيد الحنوني بنتي يا غزة أمالي تقلق حرة وكوني صوت الإنساني العلي اللي بيصرخ فيه Må hatt bytt fieha Og l'bæsne ægåmne ddem Yalla innti smeiha Og iedik rach nidlige Må hatt bytt fieha Og l'bæsne ægåmne ddem Yalla innti smeiha Og l'hobb l'mjøt Må norsg og rik tommeha Bæhla leilæ الامل شراع الامل سير يا السفين نورك يا غز الثمن بالحب لاقينا شراع الامل سير يا نورك يا غز الثمن بالحب لاقينا يابا على طول المد وما يمنعنا عنك حد لا مدينا على طول المد ما عنك كل ما حصارك يشق Amwadik Sheddina Amwadik Sheddina